بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت داود وعاد بالقارع فأما تمودوا فأهلكوا بالطاغية وأما عادوا فأهلكوا بريح صرصر عاتية سقرضا عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم عجاز نخل خاوية فألتغى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. فاصول رسول رب فأخذهم فأخذهم مخبة الرعب. إن لم تضل ما حملناكم. داريا لنجالا لا تمتلئ وتعيها اذن واعيه فاذا نفق في الصور فاذا نفق في الصور نفقه واحده وحملت وحملت الارض والجبال فدكت دكه واحده فيومئذ وقعت الواطع والشبة السماء فهي يوم إذواهية والملك على أرجله ويحمل عرش ربك فوقهم يوم إذ ثمانية يوم إذ تعرضون لا تخف منكم خافيا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتاب بيمينه فيقول ها أم, أم قرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق الخسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوف غالية قطوف مادانية كله وشره غنياء غنياء بما سلفتم في الأيام في الأيام الخالية اللهم <تصفيق> انسحب وأما من أُتي كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليتني فيقول يا ليتني فيقول يا ليتني, فيقول يا ليتني لم أُت كتابي ولم, ولم أدر ما حسابي يا ليتني يا ليتغى كانت يا ليتى كانت القاضية ما أغنى ما أغنى عن أمي ماليها هلك عني هلك عني سلطانيا خذو الجحيم صلوا ثم فيه ثم فيه سلسلة درع درع سدود دراع فاسكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له فليس لهم اليوم أهguna أهguna حنين ولا طعام ولا طعام إلا من غسليد لا يأكله لا يأكله وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهر قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاوين لأقدنا منه باليمين ما لقضعنا منه الوتين فما منكم من أحدٍ عن حاجزين وإن غول تذكرة للمتقين وإن لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُم مُكذِبين وإن غول حسرة على الكافرين وإن غول حق للقين فسبح باسم ربك العظيم